بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عدوى ولا عدوان الا على الظالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وسلم قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في خروج باب يفيد اليهودي يهودي لجام المسافر يمي المدينه مدينه وحدثني مارك بأيو ورخبه عن اسماعيل بن أبي حكيم وكوهده أنه سمع ومغلق عمر العبد العزيز ومغلق يقول له كان وحوها من آخر الماشيك وقدم بأيو تكلم وقهد بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم أنقال إنو يلي قاتر الله و الله أن نعضلون حرس على كفغي يهود يهودي يهود والنصار النصار اتخذوا وياشا قبورة انبياءهم انبياء وضا قبورة وذي مساجد مساعد بيك رسائن لا يبقين ين نيونا كباق لنغدينان لبدينو بارض العرب القعرب قال مالي وحوري ابن شهاب الزهري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوري الله يجتن دينان لبدين ودكما كلمان في جزيرة العرب جزيره العرب قال مالي وحوري قادم ابن شهاب وحوري فاحفص فحصوا عن ذلك ارنته امره خطاب بارح حتى تاخذ الثلج وليقين حتى أطاه الثلج لا قوة أجمد وليقين يقين سيلا يتمد بمعنى إلا أمرك الدقنا ذي أكوئي القوة السدي مسافر مسافرين تلك مسافرين أو هب صديئنا نقولك عرب ونقصنا يمرك وحي يهودية أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه إلا يجتمع الديناني لبديم المرقكم أكلمان في جزيرة العرب فأجل يهود خيبروا مسافرين ففحص وحباري عن ذلك أجل أنك أصور هذه عمروا خطابات هذه حتى أتاه الثلج إلا هوي مرقى قبوية واليقين يقينتي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يجتمع الدينان لبدي موتكم أكلمان في جزيرة العرب إنه سلا رسولك يريبه في صلي فأجل أمر قصور مسافرية يهود خيبرة خيبت يهودي دقنيت قالوا مال وصول وقد اجل امر وخطابوا مسافر يهود النجرانه نجرانه وحاوي مгал لا يراهم يهودي دغنينو اري مره وفد كيه مشى فدك لا يراو فاما يهود خيبر فخرجوا منها خيبر ويكبخين ليس لهم يغونه اسنانه مسمر حقا ورامي الارض دوك حديس شيون وحبا واما يهود فدكميا فكان اللهم حرصنا لو لهشيه نصف الثمر المراها بركوت ونصف الارض ذو الكبرك لان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحا صالحا كل شي على نصف الثمر المراه بركوت بو كل شيء اي ونصف الارض ذو الكبرك بو كل شيء فقام اللهم عمر باو فقاموا الساجيه لخو يغ نصف الثمر مراها بركوت اي ونصف الارض ذو الكبرك qiyamatsan qiimad buu qiimeeyee oo minda hab inda haba iyo warqin fedha iyo ibrin geel ah waxaaran yaharkan xirka xirka waxa laga wada yaacne wixii awrtaay ku qaadayeen waa dhaqabni marka subax weeyaan heliyo ama wixii awrtaay ku qaadayena aqtaab ku xalaydaha wa waxa marka subax weeyo la saarayo iyo wax kasoo awr qaada mahruur hanuqdo ama alaab kala hanuqteeba aqtaab marka ثم أعطاهما قيمة وسيئة دي وقيمة ديسي وقيمة ديسي واجلاه من هورك مسافريي نبقى عليه السلاة والسلام ما شاء يهود وحقون نعذري وقبور بيكرر السيان مركا مسا... مساجد بيكرر السيان قبور تدوشي يد مركا نبقى وحقون نعذري عليه السلاة والسلام أما مسعوي يري اتخذوا قبور عن بيائهم مساجدا ومساجدا تمينا ما قلنك رسونا هل تخطئ؟ نعم صحة إظهارا لقبح ما سنعوه وحن نبقى صلى الله عليه وسلم سلا أسميه يعنيه وحوية موجنء موجنه يو. وحي مركز حوية أي سميين من ذي سموجن نبق موجنه عليه السلاة والسلام وعظم مبتدعوه وحا أي بضعي سين وكذلك kalee marqa subaweeyaan waxyeelaha si marqa wa waxyeelaha dadkeenu iska sameeyaan wayaan saduptii marqa subaweeyaan ee waxay idaa marqa subaweeyaan lacnadan yahood iyo nasaaro nabigu sallallahu calayhi salaam wuu ku tilmaamay ficilka ay lacnada ku mutaysan shakhsi ka qabo diga lamana dhisi karo labana simareel karo labana marka waxba xataa lagu dul qodil karo laguma noqul fadhiisan karo hatta marka subaxow ayaan shaafiicayaanahay shaafiicayaan ha naftana ye qadeene waa ku qoroon marka laayu laayuqadu laayujlis waxa leh walaa yubna walaa yajassas wa ku qoroon laguma dul fariso labana sidereeyo labana dhiso xataa wala ayagtu waxay qadxqul ku daraan waxna laguma dul qaraa calayhi duushisa marka nagaa allahumussalaatu alayhi wa sallam yahudna marka subhan wayaan ya marka min akhbas makhluqati makhluqat kideh ko ruuhum bay kamidihiinoo marka waxa jasiidatul arab oo dal laga musaafiray jasiidatul arab xala suuira marka waxa weeyaan makkah iyo madiina iyo yaman inta asu culimada qayba kamidiiraas iyo maalgood kare waa makkah iyo madiina iyo yaman weeyaan baad oo ilmu wax ilaab baadiye ah iraaq laga gaaro marka saxawayaan waa dhinaca dhanaarka markaas xaga dhanaarka la feeriyo waa marka saxawayaan laga bilaabo la musaan yaani laga soo bilaabo oo yaban kamidhan yaban oo dhan marka marka laga gaaro marka iraaq baadiye ida markaas aya noqonaysaa marka waxa kalaa markaas baladkana ay noqonaysaa weeraheen jidka bilow iyo hayrashida Iila markaas waxawayya min saa x baxri su gaarsiii ilaa shaam iyo masar iyo waxamjeeddaa galbeatka barbiga gaarsii marka wax bar ee galbeadka wax gaarsiina isaana markaas suhowawayaan shaham ilaa markaas su haawayya masar. Barga dila ila hanna dewaa markaas su ila laga sugara markaas su haawayya meeshan samawaatalladhihi jiray marka ee ilaal waxjeeda la وحلوه لنا سنة مكيه في مدينة مدينة إلا الهي راها إلا لغا جارة عرق وميشه كونه مابو ويهيان مركة مركة سحوه ايان أرض العرب وطوه ايان مركة اللهم سعان وعليه تقوله مركة عمر مركة هو مر مسافرية مركة جاءه ثلج معنى سحوه ايقيم فاو تميد ومعنى أوقفه السلي معنى هو السلام باب وحباب يهي جامع جامع ما شايف باب يكلمين يجاء كو يمين cm fie a medina ti medina o mure heera Medi o mure babki kuibi. وحدثني مالك عن الإسلام عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلع الله وحوص وحيوحد من وحو هذا وحد فقال مالك لهذا كان الجوال وأبو الله يحبنا نجعل ونحبه ونجعلنا حديثك هذا هو مرسل لكن بخاري مسلم حديثك صلى الله عليه وسلم قال مالك وحدثني مالك بأي ورحمة عي حمد سعيد مكوضي على مسأل عن أبو القاسم أن أصلا لأمار خانينك أصلا له جلال مولة عمر وخضاء عمر وخضاء مضانك وحرائيها يخبره ورخى انه ازار انه زياره عبد الله بن عب عياش المخزومي فراى مرقس ورقى عند اولسيس النبيدان وهو بطريق في طريق مكه فما كان مرقس وحيان ودادته سو كوسن فقال له اصلا باكون ان هذا الشراب يحبه عمر خطاب بن فحمل مرقس وحماده عبد الله بن عياش قد حن glas اما اخرى عظيما اوين فجاء بهم مرقس وليبدا عمر خطاب كان مرقس فوضعه مرقاس ودجيه في يديه مرقاس حوية واركيسة فقرغبه مرقاس وطلوية مرقا عمر وخطابه وطلوية فقرغبه وطلوية عمر وعمر إلى فيه أفكيسي ثم رفع رأس مدحي السفر فقال عمر وحور إن هذا الله شراب طيب ويان فشرب منه وعبي فمنى وله رجلا نبو ألاعي عن يمينه من فلمّا أدبر عبد الله بن خوجة سدي ناداه وحو ضواقه قمر وخدا فقال و خوك يريدك انت القائل لمكة خير من المدينة انت الذي القائل مكيرا تهي لمكة ماكو يريد مكة خير وك خير ما المدينة الى فقال عبد الله معيى شهور فقلت وحامر اسكد ذا جوابتيده هي يدو مكة حرم الله وحرم إلهي وأمنه إلهي وآمناكم رعابي وفيها وحكسقا بيته كعبديسي فقال عمر باهو حيري لا أقول في بيت الله ولا في حرمه شيئا أنا أقول لإلهي يحرم كيسة طونا وحفكر له ما يبين ثم قال عمر حيري أنت القائل لمكة خير من المدينة قال وحوري فقلت حرم الله وأمنه وفيها بيته فقال عمر وحوري لا في حرم الله ولا في بيتي شيء وحكده ما أيه ثم انصرفوا سنظي يعني عمر وحديديه مكيئي مدينة مكا خير بموديديه حضرا مع ذلك marku ninka nin jawaab uga dhigtay wa xaram ilaahay xaram aan aaminan balan lagu magacaabay markuu jawaab uga dhigtay wuxuu dhigi karaa markaa ma aha mid dhigi kara moogsaay markaa jawaabtaana meel uga baxu waayay tanuu ka soo yidhay markaas waxa uu xilamarkaa Madiina baa dawr Rasuulii sallallahu alayhi wasallam ku aasiyay laba dhigi kara باب ما جوحك يكون في اللهم السعان في الطاعون الطاعون قوي يكون جيد بابا مالك بأيور غبي عمد الشاب الزهورية عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن الزيت بن الخطاب عن عبد الله بن عبد, رغ... عبد الحارث بن, بن نوفل عن عبد الله بن عباس بن عمر الخطاب بأخرج لشام بأبحي حتى إذا كان مرقوا كسوا نبي سرغم يشعر إذا لطيه حل كل عيضا ماذا ماذا حذروا على كل مي الأجناب واجمع الجنج ويا وعينك أبو عبيد الجنغي أحبالك كل مي يا وأصحابه أبو عبيد وحيب الدكتها أمراء الأجناد أمراء ذا أي مرقى صحاوي اللقيا ذا فاعل كذو وأمراء ذا ضميرك هذا يكون لك سنواء مثل الوئيان الأجناد يوضع في سمتها أبو ذم مرقى وحيب الدكتها مرقى صحاوي أمراء ذا على منترفين ووودة wiiyata nadiin oo wii dhaafaysan الله markaa Allahu is'aan ee day waxaana hadin la jero markaa laakiin qalcalamiyatu wa ta'utaniis ba u diidaya markaas waxa weeyaan in la jero Allahu subhanahu wa ta'ala Abu Ubayda la kulma iyo Abu Ubayda sun jarqaah wa la kulma iyo wa ashaabu wa waga salaaban kasoo sheekeynay waxaan tilmaane marqaas xawaaya cunubadu qaybo badan oo kamid waxa weeyaan in cuur khaanka dadku dhanka wadacaa wabaa la isku dhaha waxa kale oo yaqaane marqaas xawaaya daacoon kana wuu yaqaaneen markaa haddaba daacoon waxa laga hadlayaa annal wabaa cuur khaadacoon ki marqa qadwa qacabi فدعوه المرقص ويارف السشارة ملتشري واخبره محور بأن الوباء عذر كي قد وقع بالشام شام بمرقه بسي سعين شام تأكسي سعين لفتي بمرقه ضاعون قد أكسي دعي وعيس إلى مرقه السحابة الظهر ده كالقرية قد وقع بالشام بأكد دعي فاخترفوا اسم الخلافين وفقال بعضهم محيلاك قد خرست لأمر بعضهم صوبة ونرى أنهم معرقين أن تردع عنه هنا الأمر كالنقط كسر عنهم cidali raadiyaleysiin waxaa qara badu u bunno xayraheen war maca kamaaga waxaa baqiyadu naasi dadki intii baaqi ahayda dagaalkii jihaadkii ka soo dhawad waataa inta na dad daacur u galiiso macaasu ahri wa ashaabu rasuulillahi sallallahu alayhi wa rasuulka ashaabadiisu wixii baaqi ahaan wala annaa فقال عمر وحور انصرفوا عني ورجعتوا وبلانيسي واسقرفتني فما قالوا وحور ادعوا لي الانصار انصاري ويا فدعوتم لهدي قرقرو كته نوقته موقته ما انتم dhan kana u soo turu kana u soo turu waxba markaa wax natijal ma gaarayo sida loo xiqsin yahay bacadadu dhici wala kaltigu sunoogid markaa wadculi wiir wiir ansaar ansaarti sumirul mahaajiriy ba qadano yana waxay ilaayeen qarqad qad qalb yilaayeen qarqadnaa galb yilaayeen wa hawl wala isku qabsade marka wala islaaynu ha qawleseen wa rahma galn ma rahma galu wala ka lemba haybo oo yaab badan wax isku laayeen oo ay socday moqtaay arga buru yarbay marka xagga aan wayda yar buutir hagaa ka man do qarsheynayna ma haynaa shimo dalabada wadood waligaa korgad ma isoo dhacaya ma toosay laarto yaa sarxoodno oo xaqiijinay go'eeyo roo wax ma gariisin maana wax gariha budba waligaa isoo dhacaya tolka dad iyo weey kuun gida video dad digi wadadi ku dhaceen فدعوتهم والخسانو يارف استشارهم واللتشاري فسألكوا سبيل ماجدين بقالهم واختلافوا اسخلافين كاختلافهم وكالي فقال الوحون ارتفعوا عني قرنقضين في نيقة تقرضوا فما قال الوحون ادعوا لي ايوير من قفكانها لهذه اخناهركة ومن مشيخة مش قريش quraays odayaashadii hore kamid iyo uqaashadii ummin muhaajirada al-fathi muhaajirin ceermaha wakoo asunkus khilaafay fa fathumaka kuu hidlooday ah annabiga hay calayhi salatu wa salaam faddaa'u tumaanu weeyay عليه yaqtali fi sunu khilaafin arayhi dushiisa minhum marqa amarka calayhi amarka dushiisa واي فاعلكم الرجلان طمبي انتم ربوي صرح على ايش دم يومهم تريه فقال وحيد انرا وحن واد كنا ان ترجع بالناس ضطنا لنقوتوا ولا تقدمهم ولا تقدمهم على هذا الوباء عذر خادا وغلم فنادى عمر باودى قفي الناس اني مصبحا ان وكو ابريسنيا على ظهر الغاديده فاسبح وكو ابريس على عليه الغاديده دشيس انا قايلها معنا فقال ابو عبيده وحيد عمر ومص وحصا ليس افرادا كبخشس من, من قدر الله الى قدر خيل كبخشس اول عيد عينك وقامني يا سويتاغ وعيد افراد الله من قدر جوابك مقدر الله كبخشس فقال الموضوع حدود لو غيرك هذه غير قالها دو قول لا كلمه يا ابو عبيده اي افيعنيت oo fi baad ruwaayad la oojatsa la oojatsa waan hanuujilaha adiga qofaa maanta hadu kalmadaan ila waan garaacila habi oo madkhal la lahandi jiray mudii ruuska wadan jiray wuxuu galan ku jiray si umbo jiray oo markaas xawa weeyaan wuxuu waswaas uu da ku jiree marqa kadib markii dambe xoor baablan wuxuu ku qaaday wuxuu yiri Ilaahay maro ninka Ilaa kulmi waxan ku dhiga bal maro Ilaahay Ilaa kulfufley balan Ilaa kul raqalay ninkii waswaas uu u baa mar qaban bukii mar qaban iyaga jawaab saarashaa kuma ahaay bukii mar ma ninkii wana ma cisaad oo hin loobey ninkii wana marba soo sheegada mood aan fadhax jirne ninkii wana haa uu ku yidhay sidaa haa onee akaal aya amarkii danbo markii waxaas uu yiri bisi aamir uu muumin kunna kumaay waswas fi ushi weey gaacday way way dhammaatay waxa la iga maglimay uu amarkaas markii ka dayay suuga wada shoo bana fahmin nura waranka agan iyo qama gasboogta waa qowd haliga galay markaa markood marka dadku isboonaan mid maaneyo weeradaas ka koobnaa video sidaa yeel midna waxa laga yaaba markaas waxa weli addu xuq qamoweydo ma baalo aqwaabin baa lagu wadiyo siir ama wax loo sheegi weli qamoweydo inta aad qolay sirbay macna intaasna waxuu tarweeyay isaga si toos ah loo cadayn inta soo waxuu منقظة كواسدة منقظة كوى سحوية وطالحها منقظة التوحيد كدالي اقتلسا يحنا يوحي السميج الى منقظة كوى سحوية لألغب لك التاغنائي فقال عمر وحولي لو غيرو كا قالها أذيك غير كاهضو كالمدة أذيه لا هبا في عمود يا أبا عميدة ما عن غير عمر نفرق من قدر الله ما نكبحسا قدر الله ما نكبحسا مطف انه قدر الله قدر الله ما نور ديولي باتنا يعني waxaa waxaan ka arwayna sax waa qadarka Ilaahay ba keenay waxaan anaga laftayadu u soconaay u noqonaa sawqada Ilaahay الله hadba ma anaga tan sameysamay waa sida Allahu subhaan shirku waa qadarka لو كان لك ibnu geel haddu ku suunan lahaa fahabadad ku dhaaf fahabadad ku dhaadhcin lahayd waa diintug lahu isaga cod إحداهما متود خصيبة برواقية و الله قل يوقه قلنا دكتها السكية لأقل دكتها قلها ما قلنا؟ عندي برده قلها ما تغنى؟ كم بيجي القلام؟ يا عور ها ها ها ها ها ضوح صح أبواني يالله مستعان هذا سواء اللي ورقب يلتها مستعان سواء مركه عدوان ثاني لبدنا مودا اسمادين احداهما لبدنا دامت مدكود خصيبه تبراقه وياه والاخرى تكلنا جدده ابرويه با اليس مينا هين الرعيه الخصيبه تبرواقدها داكو يداريسو بقدر الله قدر خلاف سوق ما دين عليه حباب دين عبرواقدها جيلا كيداريسو سوقد الله ماها ما دا وها وي قصه <تصفيق> وإن رعيت الجنبة دانت أوارتها الضادك إلا لسنة رعيتها صوق ماذا إلا لنبي قدر الله إله قدر فيه سبحانه وتعالى وأن عند جواب صومه فجاء عبد الرحمن بنعه فأيبت وكان عبد الرحمن نوحوها غائبا من مقن في بعض حاجتي دنيس بركوكم مقن فقال عبد الرحمن محيري إن عندي أريق وأكتئل من هذا وركنا سهي ستينب علم العلم باع أنا ما له ويديه ويدي, ويدي. سمعت رسول الله من صلى الله عليه وسلم ويقول له إذا سمعتم بمرقة قشين به داعونك بأرض فلا تقدموا عليه وقلنا مرقة رفو صحيح موتا وإذا وضع بأرض مرقة كدعوا والحال أنتم يذكرون بها أي فيها داعونك هتكسوا فلا تخرجوا هكذا فرارا منه بحث هكذا بحسن يسير فقل صبرا قالوا حرف حمد الله عمر عمر ذاهب كم هذه ما دام غاية حديثكم وافقي ثم انصرفوا وسنقضي اوي ميدانا دي مره دي وحاويان رسول كي با يري سلام عليه السلام لا يري مش وربا جوج على يقين وعلى بصيره وعلى فرح وعلى سرور ما هدا كناقن سوا فرحتهم اللي غنها وحدرك و مرك مركوحوا ألا حوا غض أو الجلو ويس ح أن المركاسحوا ال حka وقدنا نا مقاحاويا مج الله المحييد اللهبحس marka وحماري عن مح المكد عن, صالي عن صالي النظر م أ اليد الله أن عمر والصاد منبي او القاس. أرابيه أنه سمعه سمع مقليسأله يسأله سجو يسأله سجو يسأله عندما يسأله أسامة وأسامة يسأله بول زيد ما صرا تصلى رسول الله محكم قش الله عليه وسلم في ضاعور فقالوا صمو وحوري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الضاعور لذون وعذاب أرسل الله لديه على طائفة القهف ومن بني إسرائيل كميدا اولا او امس على من كان قبلكم دت فين كوري ايا لوو غدر فيدا سمعت مرخا نقشين به ضاعونك بارض فلا تدخل عليها قلنا واذا وقعت ارض مرخو كدعا ولا حال فلا تخرجوا كب حنا منه اذا قالك بحسنيا عندي فكر يا وعدثني مالك عبد الشابي الزهوري عن عبد الله بن عمر الغبيعة عن عمر الخطاب بأخرج إلى شام بوبحي فلما, فلما جاء السرغة مرقو يبد بلغ وحس وقل أن الوباء قد وقع بالشام لكل عيفاء أخبره عبد الحام بن عوفاء ورحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحديث كورا مختصرة إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا الفضار منه ورجع عمر الخطاب بأن نقضي من سرغة وكام يشعى سرغوها النغضي مالع وحدثني مالعب الشابي الزهري على صالي بن عبد الله النعور وخطاب إنما اتجع بالناصة في بلان نقضي من صرغام عشاء صرغوه قلان نقضي عن حديث عبد الرحمن بن عوف حديثك عبد الرحمن, الرحمن بن عوف مرقومة عليك قال مالعب وحويل وحدثني مالك أنه مالك بلق وحي سوقري أنه قال وحوري مالك بلقني وحي سوقري أن وخطاب قال إنه يري لبيت بركبة أحب إلي من عشرة أبيات بالشام لبيت قري بركبة ماشى ركبك يا الله أيها أحب الله ويكالك عرض ما يلي حقيقة من عشرة أبيات توم قري أو بالشام الشام كجرة قال ما لي يريد وحور إذا ولطول الأعمار والبقاء ولشدة الوضاء بالشام ولطول الأعمار عمر يالمر خير يريد إذا إيوالبقاء للصيحر wa saasooda waxa macnaa oo dadku ay si baaq ahadaan iyo waligaa sida tilwaayta aaytaanka atiis samadqa bishaamishaam ku soo gaamudqa khalkubadanii wa dhunkii reebani caamir qolo reebada caamir leedahay deganaadiltay waana meel iraaqiye mako u dhaxaysa iraaqiye mako ayuu dhaxaysa meeshaasi markaa inada qibay kamidowna oo min arday taayf weeyay meelaha markaa oo واي اللهم صل وعليكم كتاب القدر هل كنقدر تجيبو كهادليا باب النهي رب تعالى اسكريبي باب يا عن القول ان لو قولت بالقدر قدرك يعني قولك قدر شنو قوليو ولا لحدي او مرقسوا ويا يعني والله الروميلي laakiin raad kamrun soo weeyahay waxaana neeyaa oo ka doodo muranka ka kaanta weeyahay wax la diidaya hadaba qaddar khamarka subxaana waya qastalkiisaa mid taqdir baa laga keenay waana alqadaa wa qadha yahukum ka qadha laftiisana waa tafsiil wal qadhu wa tafsiil yakal saaritaan هل غيظوا في باب في باب العقائد نكوات باب القضاء والقدر مرخي له اده ما الفرق بينهما لو يستلئنوا كتلمانو القضاء والقدر ويكلا عامسان ييه القضاء اخص من القدر قدر قاعامسان قدهانا كخاصن او قدو قدر خواشي شيء إن لا جانغو يو قدو هو حكمتي لقدري انو فلوهيا الله صلي <صلعون> عليه طول تصبر قوا <وصدأ> سداس <سويها> وهي وحكم مر خالد امام الكرمالي ويلمرقص المراد بالقدر وحكم الله وهي وحكم الاله تبارك وتعالى هذا هو مساله اهل السنه واهل البدعه دوت بقى مره دحتا الا اهل السنه هو قدر الله الأشياء الهي الاشياء اوو قدرى قبل ان يخلقها انسان ابوري ما yaani alima maqadirha wa ahwalha wa azmanha qabla ijadaha wuxu qadaray oo markaas u sii ogaaday maqadiirta markaas iyo xawaasheeda iyo waqtiyadeeda inta ilaahay subhanahu wa ta'ala roo abuurin bakoor kadibna wuxu abuulay ma salaqa fi ilmhi wilaahii raasii ogaatay baraka wa ta'ala weeyan markaa halka amarkaas waxa weeyaan وحاويًا إنا كل شيء خلقناه بقدر إيه آيات الصوكاليه نبقنا صلى الله عليه وسلم دي وحوه المركز حديثك في صيح مسلم قدر الله مقادر الخلائق قبل أن يخلقهم بخلسين ألف سنة إلهي تورك وتعالى وحوه قدري مركز حاويًا أشياء أوعطن مركز حاويًا وحوه قدري إنتون أبو للكار صمد يقولك قمتن سنة كار قمتن كن أسنة كار ali usii ilaah subhanahu الله ta'ala si qadariba waxa ka noobayna ka sugan salaam aleeyhi salaam awwalo ma khalqa allah alqalam samaha shii diru u ilaah abu alqalam ku yiri farqasoo waxa noobay ilaah ku yiri odsub qurbu ku yiri raasina aktubu mahan qura wuxuu hal qurta لو نزرقان اسم الصوصو كلو سو نقلنيا حافظ المحجر لفتي سوسنا ابو المظفر السمعاني امام كاسو كسنقلنايا مره ومره و خليه ابو المظفر السمعاني سبيل معرفه هذا الباب التوقيف من الكتاب والسنه باب كان مرتي الا بترقبه كتابك والسنه ان دون محض القياس قياسنا القوه دي ولهي ولا عقل فهذا عن التوقيف قف 30 كلخدا إنو كتابك السنوات الدولي الساقة ضل ولمي وتاه في بحار الحيرة وحن أكون إيردونا وكل أحوال دونا, دونا بلها ويركة مركة ومشا ويكون إيرهي مركة وإيها هذا القدر كله يرقمي ويدو ليوحويا فماذا بعد الحق إلا بران هذا الضيجر ونوعا سيوى لمرخص ومضفر سمعان وحور ولا يبلغه شفاء العين وراء ما يطمئن به الغلب لأن القدر سرق من أسرار الله اختصر عليم الخبير به إله إذا قل الله تبارقه وتعالى ولذلك إمام مسلم في س... حتى وحوه يمرك أهل الصنوه صار سيسكوا فخصيه ووحيليه أشياظا daciisa aduunka ama xanuun ha noqoto ama caafimaad ha noqoto ama dib kale ha noqoto ama faqr ha noqoto ama qannin ha noqoto ama dibacsana ha noqoto ama markaanow ha noqoto ama wax dhasha ha noqdo ama wuxu dooni wax kasoo aduunka dacaya Ilaahay inta ayad dhicin boosii ogaayuu si qadari hadba qolada daryeelaydaaho ayaa timid qoladaasi u xiraa maaya sida maahash إلهي سبحانه وتعالى وحروسي قدروسي عقام مجرمبا الشيغل مركو طاعي أمبو إلهي أقاذي وقدربي إلهي <تصفيق> يا أهل بدل عمس هذا لك مركا ولذلك نعم مسلم في صيحي وحصول صاري من طريق طاوس إنه كيسان اليماني وحولي أذركت الناس من أصحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنصوها لدل أصحابي رسولك كمية صلى الله عليه وسلم يقولون على كل شيء بقدر شيء كستقدر بمركة كسبه يا مركة كل ما من الفاذ العظوم عنها عبد الله بن عمر أي مركة صحوية حتى وحولي كل شيء بقدر حتى العجز ونمضان طاية وكيس مركة حتى عجزك إياه فرعان وقدر إله وحروسي قدره إياه qur'aanka ka khitaamay du'a diiraha asyuuga waasiiray midka la sumu waay fartaas daqaaqeed ilaahay wuu sii ogaa intaad inta jeer aad nefsan doonto iyo inta jeer aad fartaan daqaaqeed doonto iyo inta jeer aad markaa subxaawada wax u leeyso iyo gabi inta aad markaa dhaleeyso iyo haddana dhaleeyinda inta ilaahay subxaana wa رسول الله دا قودانكaba ku cadinnaa kullashay in khalaqnaahu biqadar halka marka waa sida qadariyadu marka waa qolo iyagu marka subhaanahu waayaa mas'aladaa ku doodaya waan qoladaas baad ka soo waayaan diidanba ilaahi subhaanahu wa ta'aala ilaa haray markaas subhaanahu waayaa wuxuu sii qadarin marka run taasi marka qadariyadu goorma ayuu u horxeeyeen fi لوخ لوو بقاريو کنتول لوو رقم kaas mid ku baarku ku kaleey baa wixii jaaji Adam iyo Muusa Alayhi Wasalam been الطمنات Abdul Bari oo qoray hadba kitabka tamiidka midaladka صدحية sadaxda markaas saxawayaan 403 ilaa 400 waxaan jeedaa sadaxda 13 ilaa sadaxda markaas subxaanuhiin ka bilaabay bidicadaas wuxuu aha markaa ninka loo yaqaan macbad al-Juhani qadriyay ninka ka bilaabay suurtii isagu aha macbad al-Juhani uu kamid aha wuxuu diray yahya ibn yahmur ah hadithka warranay aniga iyo xumeed al-Himyri ba israacnay markaas aan u tagnay hadithku dheer yahay kullahi يعني اني و حيس راعني ويير خنيد الخنيدي مارخاسان او تگني بو يير عبد الله بن عمر با نو قود مدينا اوو تگني بو يير رضي الله عنه وارضاه مارخاسانو ارينتا وي دينا بو يير مارخاسو عبد الله بن عمر و خيري وحد او اني بريء منهم وهم براءه مني فرانا عاس اني برئ اني كو اهي يانا ايگ بدرييغي ييهيل وأن الله لا يقبل ممن لم يؤمن بالقدر عملا إلهنا سبحانه وتعالى إننا كأقبلين مركز حويا قفك قدرك مركاء عن حمين وعمل إذا أهلنا كأقبلين تبارك وتعالى سلع الشيء أبو يري مركاء ولذلك هو حقيق آذي أن أهل بدعا إلا قبل النقضة أهل بدعا إلا قبل النقضة لقنفقاذه ومركز حويا ومركز wa yaa waxa weeyaan aad looga dheeraado waran muhiimadeed aad weeyaan wani ka selaaf ka taariikhooda dad akhriilna melfo quri tiignayen bal iska dhaafe taaliixiga weynaa abul jawsaada dhigi jiray ba u xuril li ayu jawrni qiradtu wa khala ziru ahabb ilayya min ayu jawrni qirjrun min ahli وعلي مركز سبحانه يا عبد الله بن عباس لا تجالس مع أصحاب الأهواء فإنهم رضة لقلوب أصحاب الأهواء هالله فريسن بجر قلوبتها حنوصني أو زاعبا وحالا ويدية وحاكوار غنتان نيري أنا يقول مركز أهل بدا عن أول لفريسن أهل سنان ونفريسن وعلي هذا الغجل يريد أن يساوي الحق والباطلة وأنه حق يباطل كأنه السنة الدونية وحال فضيل بن عياب من اقواله الكثيرة اقوال فرمان الضاب كان كل ايه وحكم الله اوحي لا تجالس مع صاحبة بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة لعنى من الوصول دكتان كبقى محمد بن الصيرين أيها اللوانين باوصوه قليل لما ذلك اللوانين باوصوه قليل باوحكو الله أن نقرأه عليك آية من كتاب الله التوارف و هل آية كتابك الله كبقى وضرح لنا بالله كل مينه adigutaa waxa uu muray adduku yiraahaa waxa waxay xaydin lahayd in la dabeer dhaar qaaciiba taay moogtoon ku gahay Allahu subhanahu tawala dabeer dhaar هات صقوماني عني او لا قومن عنكما ما سواديكا كايساماني ككيكو خاصه ضب شي حاجه يقولو يا ابو بكر يقولي يا ابو بكر دليزلي حدين لمادنين ايديره كو محديث النبي صلى الله عليه وسلم ما كان كوغو ديرون ديدي خاصه ما لاغا يابا انت يغدو اخريان اني يغدو بغديان ما يدن باوييرات min kan oogow inuu kulumiyoor qaba cidna kuma dhigeeyo aayadu biska soo qaada meesha lagu kala baxay ilaa safiir timo meesha la isku diiday ma aha kitaabkiisa maqa waxa gal kala isku diiday faahanka saxii waxa faanka meesha istaato ka qurunsanta ay haaj waanka waayo kama aayada wataa annawad سحابة الرسول صلى الله عليه وسلم عدة سنن شيغيسا قبطه نوشك 70 نوشك 77 نوشك ائما 4 نوشك واي ابو بركه وحدله اي فهمتي صحابه الارقبه اسلو وخه كوليا اما كره الله ثقناه اما مركه توسو بريكت قورته صوديقو قومااتي ميديكتو سوغال اورقا عمرك سبحان وداد الحق اما حي محل مسيرين وحوها امام كييري ان هذا العلم الدين فانظروا عم من دينكم اسمعوا السنه يا جماعه ka qof umur khora arbiga wax baranaya wa inuu sii leeyahay markaa ilaahay uu kala tashado waliba tan istikharaa u galo qofka wax ka qadanayo wallaahi subhana ta'ala kala tashado oo istikharaa iyadaa suko waliba tan oo ka fiirsado waaye alif ka واللهي اوض قدمك ورسد في سلهيه حلكان بعد ما يا اللهم الصحه عليه طوله وان نقف كفيرصلاه وادسك عاليه محمد استحق با وحولي بديه قلبه دوه طواف يو بالبدعه كلمه ما نغيسن بوير يا ما فرسين دير بيت زياره بل فيل. ا انه هلك ايمران يا فيلاق واش امصائي ان كان بظن هذا ما تذين كنهه ايا مدخا سخوايان في اهل البدع مرخه وهايان للإمام ابن البطلة العبكري ووليواتنا إمانة الله اللي يجيه إمانة الصغرى وإمانة الكبرى طويل أي أبدا أنت أقواشوا إيه مركز سبحاني لله مستعان كتابك مركز سبحاني الشرح لسول اعتقاد أهل السلطة والجماعة للإمام قبل قاسم اللا ابن هبت الله الطابر الشافعي كتاب في الساس أيات كيه لكالتائي سيقناه وشل مجلل المطموعة ما أفر بالغضاء بعاه لبو أوين والغضاء بعاه كله mulxas xawayaan ahlu cilmigu mas'aladda aad dawga dig jireen ardaygu markaa waa inuu aad ugu fiirsada marka runta ayda leen hijraanu ahli bid'a warin waajiba alwalaa walbaraa min usul ahli sunnah wal jamaa usul ahli sunnah wal jamaa wax laga ila cida wax laga qaadan karin ila cidi eheliyo da munaasabo ah ila cida munaasabo ahayn marka saxaway wax laga yaaba eena marka saxaway Allah subhanahu wa ta'ala kala sooicin bay laga yaaba marka ya waxaalu sunuhu misal ka saxawayeen aad bay marka saxawayo uga هذا هو الوقت في رصده ولذلك وحدد قطبتها للصنوه مدول بيقوة بابي سنية في جدان وحدد بلع يقوة بابي سنية ذلك قيسة مرقى وعي بلعادنا ما يأمله يراشئ يوينما ما أمله وعي إن الجبال من حصا بوراها سؤالتها سمات بوراها بيكاها و تمو حسكتها بوراها يا مرقب حووية كنو سهلا يمياشا مطالق bil araha dadka urisaba oo in yar ballaydeedu kusoo gashaba sankii dhagaha raisoo wasiiba oo markaaso bil asaf wa hammamta dejda wa han sidan wadkayga u hubaa u hubaa waxaan u hubaa kuwaas cinwooyinka ku intifaacayn hadba hata bartayna ku intifaacayn baro da udaydii min barindi hadigina waxa du min qadiis sallallahu alayhi wasallam al imam ibnu shauzbi ayaa wuxuu ridma taqana wuxuu ridii inna min ni'matillahi ala wa hakmida ni'mata ilaaha hayu qofka qaniyarta un ni'meeyo nanuu ilkoo wa hakmida inu qaannta u galiyo qofka rasmaha Sufyaan asuud laa wuxuu rikaana abii Fadaliyan wa akhwaali raafidiyna meey isaguma ahayn Sufyaan isaguma ahayn فأنقذني الله بسفيان الثور الثويل أنني أبها يوحوها قدرلوها وكذلك أبتها شيء الخافضي بلاي شيء على كسوجه لكن يوحوها يقبط بهذه سفيان الثور موصى بن عقب السوري أجل وحلويري سفيان الثور وحلويري من كاسو محدثة سوقرية ورنها نوفا فأني عدو الله فريصة إلى منظر إلى من يأوي إليه وإلى من يجل السويل يد وبالقطف يقول له, له فريسي من محدث اهل السنه اذا هو سني مويد لا صاحب الضبره صاحبك سالبتها نقرينا ابو قرينه يقتدي طيب وخذي مره اسبحوا يقول اللهم استعان لو نروح الى جريم ما تقن نيكي لذي صور غلزي يزيد منجيدا وهو كان اعلم واعرف من امام الملك اذا الاغار خط المام وعلى الاقل كان نظيره في العلم ومنع ذلك علوه حديث الجن خذوا عن ثور واحذروا من قرنه ثور كقاطع علم ولكن لمدهس يسو كدكتوناده ولمدهس غير صحيح واتم حتى قماسه لوو ارخى ما انه قدريه ها لوو تومى او قدريه ما علم يسو سوده لوو ارخى وخا كان لوو تومى انه sida asmnku waxaan la rabay saxaabadu ay skaabari yeelanaha hal bidcada in la skaabari yeelo ruqaba oo adigu aad noqoto socof mutamayisa noqoto oo soo can oo deeltiisama mar walba uu soo cana noqoto wadaariga wuxuu dhigi jiray sheekh muqulnaha dalwadi nassrallahu da'watana bita'affufi wa tamayiz dhowrsana iyo mar ka socnaasha mas'alad ka haddaan magr kana wal igu adin caawada aan ku noqono waa badiga in bay ugu talaacilaha halka ayada laakiin way iska soconaynaay waxa al aaqil yakfi al isara al aaqil yakfi al isara wal aaqil la yaqra lehu al hasa hala ay marqab isalada ayada adan looga digsoonada marqa atmar khasahu yaan looga digsoonada iska hubi warkii adu warkii ku tacaluuqay dadka makhluuqad ka akhdooda wixii dhaxmaray baal iska ubsado warkii Ilaahay maxadiidi marka Ilaahay tabaarqa wa taala ka war qiyaaska awlawiga inu fahanno waynu su'aanaay sidaa loo lahayso qadariya marka qoladaas ay ahaayeen wana qolada nabiga guris sallallahu alayhi wasallam al qadariya tu majus hadhi نبي صلى الله عليه وسلم حرد السنفاني من أمتي ليس اللهم نصيب في الإسلام لا تقيبت ومدى كم إذا كمذا إسلام نصيب كل يمجد الغدرية والمرجعة الحديثة ظاهر قضاء قالوا لغاية رفع ميال ببعا قال لما قفل الله سبحانه وتعالى وقيدها قالوا لغاية الملتدى ها. ها الله استعانه عليه وإنه صحيحنا وإنه صحيحنا وحدثني عن مالك عن أبي زناد عبد الله من ذكوان عن عبد الحمد وفرمز عن بروة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا وحو يري تحاج آدم وموسى آدم يا موسى ضوضي آدم إيا موسى مرخى صحاويان ضوضي تحاج آدم وآدم وكقره لي موسى, موسى وكقره لي قال له موسى باكو يري عم تاضيه آدم وآدم مراحين الذي كاسو أغويت الناس صدت كل وَأَخْرَجْسَهُمْ كَسْأَوْسَارَيْ مِنَ الْجَنَّةِ جَنَرَةِ فقال الله آدم باكويري أن تعذب موسى موسى ميوسى الذي كاصوه الله الله لهوسيه علم كل شيء الشيء كسا وغاالبك ووحلا وحود ومعنا وصففاه على الناس كقد الدطي بررساللة الرسالة في سلووق الدطي قال حور النعم قال حورئ بررساللة الرسال في صود ال الدطي قال حو نعمها قال وحود أفضطلوومني موح عننانا على امر المر قالقد أقد القّ عليه ليقدرري قبل انا خللق أن تلي أعب بكار حد يكون مرك سحوبيكعا وسل في سيحه لكن مرك سحويا مح جااتها. إمام مسلم حديث في المركز محاوية وحوقها للمركز ورد على القدرية في بوكاله المركز قبل أن, أخ... أن أخلق الإنسان الذي يأورون بكهر أي مركز محاوية إلهي ويسي قدر بي إنسان الذي يأورون بكهر وحدثني يحيى بأي ورهبي عن مالك عن زيد بن نبي أوليساح ayaa xalid banaabi ubay abi ona isa abi ona isa hana isaga laftiisay said maleyra oo waa saidu lu said ay jiseer min qariya abuu saama oo yaan ku yadii soomaalqa kan dambe wana madqaaw wax weeyaan kuufi meelas u degana wana siiqaa wana isku wa fuxsiya hayno hujjeeyahay ee kullay afraadna wuleeyahay laakiin ايو كليا واحد مرفوعة وانا حديث كلي او ايام الامام الواقدي سيقوم بحق الله وقالي ايو شرية الواتنك الهدير يقول انت مقر الله ايو نسو عنا الامام الواقدي تاريخ لكو حدرية وضعيف لك. حديث مرتل ويماده ايو ضعيف يا. انا عبد الحميد بن عبد الحمد بن زيد من الخطاب عبد الحميد بن زيد, زيد من الخطاب العدوي المدني انه عبد أخبره زيد ب اورقم عن مسلم بن يسار بن جره بن مسلم بن يسار الجهري اصحاب الصله كوكوريا مرق فيري حميد بن عبد العزيز ان كان له يقين عبد الحميد وزيد وخطاب عبد الحميد كيا زيد وخطاب يا مسلم بن يسار الجهني وجبوا ولا صدح... تابعين ويا صدحوا بس هو صدح التابعين و ايها اللهم صل عليه طه و وحيد ماكاس انا واخبره هو راه يا مسلم من يصار الجاهليه ان امر خطاب باسيله وحل عن هذه الايه وإذا خرب ربك ودف وخرك كيد مفتى اخذ ربك ربقا وقبس من بني ادم من ظهور ربك ومرقا درقيتهم ومرقا سحواين درقيه اي ظل دوران واشهدهم مرقا مرقات الجليه على انفسهم مفتوذه ارص بربك ربهم يا ناهن قال وحيد ان بلاها شهدنا ان أن تقول يوم القيامة أن تقول الله تقول سيدانو أراني يوم القيامة ما لنت قيامة إلا ناو كنا وحانا عن هذا رفعنا ومرخانك ورحينا بانواحين سيدانو أرده ويا الله صدا أيالي نرخاتي قلني يمعنه وصدا وآيه فقال عمر وخطابة وحولي سمعته رسول الله عليه وسلم ويسأل له ويدني عنها حق فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تبارك وتعالى خلق آدم وأبو ري ثم المصحى الظهر والدبر في سما الصحي بيمين الملتيسة فاستخرج مرق السحاوه فاستخرج منه مرق كسوساري مرق درقيه فظالوا فقال خلقتوا ان ابو ره للجنه وان ابو ره عمل كالذمه يعملون قمن دونهم ثم مسح ظهره ومصحي فاستخرج منه درقيه مكسوساري فقالوا وحور خلقتوا ان ابو ره بالنار للنار بانوا ابو ره وبعمل اهل فقال رجلن بايري يا الله فيما العمل وعطام حالا عمل هذا ما اسكوا الدين با قرآن كان فرق بطنية صلاة وصولة وصولة وحولة في مساجد دم با ما اسكوا الدين واسدين قال وحوري فقال رسول الله با وحوري سلوه إن الله إذا خلق العبد الله عنه هو أبو رجل الجنة الجنة استعمله مرقاس حوى وحو شقالي سيني بعمل ياه الجنة عمل فالجنه الأوسان الله أكبر فقف الضغطة عمل كوناك سلي الخيرات في الهي أسهل التوارق و تعالى على مضوناك سباك موقت لكن قف الله قلت لي بي أورو النقنجي يوم اللقات إكها الضغطة على مرحباك موقت سواهل اسويا حتى يموت الله كل انت على عمل عمل, عمل من عمل أهل الجنة كميدا فيدخله مركة وقليه به عمل كأسواب كيسا وقليه الجنة جنة وإذا خلق العبد الضغطة مركة وعبد النار استعمله بعمل أهل النار بمرقه سبحانه ويان اكثر <تصفيق> بالسينيا حتى يموت على عمله عمل الله وكدن ثم يعمل النار فيدخله به فيدخله قل لي مركا به عملك سببتي سانار النار حديث ك ابو داود في كتاب السنه فينا بسو في كتاب السنه كوسا صار في القدر اللي قبل كك هلي يوم ابن في سننه فيم ديسه وله وخصوصا في كتاب التفسير بو كوسا صار في سوره الاعراف مرخص لي حديثنا واحدي صريحه مرخس خاوي شagal bana sayhiin laakin jumladan bashan ku qor markaasumma masaxa dhahro hudaasi jumladan san sayhiin masaxa dhahro wadaa ita kaliye Allahu subhanahu wa ta'ala sadiqti markaas xawayaan qofka haduu amal wanaagsana ku karo waxa lagu qajeenayaa oo amalkaa شيء dhigso man shaba ala shay'in saaba alayhi wa man saaba wa man saaba ala shay'in ma ta'ri qofka adu shay ku barbaaro oo marka waxa weeye wuxuu dhafta ku tarbiyeeyaa wanaaga ku tarbiyeeyeen waxa dhasani aan maalib kuwada markaanu balaqo waxa soo gaaray wa min balaqaatii wa balaqaatu saxiixa siyasfeym ceyliga yidaheed kullu wa saxiix markaa allah subhanahu inna abdul barmada wuxuu leeyahay hadithun mahfuzun mashhurun an nabiyyi عليه alayhi wasallam inda al-ilmi wa shuhrati yakadu yastaghna biha al-isnad in sanadaw laga mar ma laga yaaba allah subhanahu wa ta'ala tabiixya ma ku kaalay marxan julka 42 natan subxaana marka subxaayay 3200 waxaan jeedaa 3200 iyo 72 kan hadiiidka aad buuga hadlay marxas soo muslanad uu keenay ruwayyana rasuulullaahi sallallaahu alayhi wa sallam qaalawu hunii saragtu way ka tagay fiikum dhaxdiina amreen lama amar wa tantaddu ila ila khalaabin ma ins masaktum hadal qab 60 bee labadoodaas oo نبقى <تصفيق> صلى الله عليه وسلم حدثك الله بضعنا وكشاقي سيدا حدثك بخاري وكاله نبقى يلي مرخى صحة ويطرقتم في فيكم شيئين ما ان تضل ما ان تمسكتم بهما لن تضل لنبعدي اللهم استعاموا عليه تقول كتابك القرآن يصنع ذا نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول ذا يقعا فإن تنزعتم في شيء فاردوه لله والرسول إن كنتم تؤمننا بالله لهم الأخر وحدثني يحيى ويورن حديثه سومر مسلم امام مالك بن القضي بهذا الطريق وحدثني يحيى عن مالك عن السعد زياد بن السعيد بن زياد بن سعيد بن صقر كذا وقضى زياد بن سعد وياه سعيد ما عليه شخص الله سبحانه وتعالى مرقس عن زياد بن سعد وعليه وعليه مرقس عن زياد بن سعد ابن عبد الرحمن الخراساني وعليه فالجماليس وحمد صمار لي باب الزكاة ما يقرص وانك صمار لكتاب الزكاة من تلجماليس الله يسا أهلاه مستعان مواطعنا صد حديث وكل إياهي حديث مسلنا إيا من مرسله إيا من موقوفه صد حاس كل إياه كيبا أهلاه مستعان وعليه تخلان وحيور مركة عن عمر بن مسلم بكوور يمركة عمر بن مسلم الجمدي بالإلهة اه اللهو سان ام داوس مكهسان قليماني مرواتي مسلم وغيره ويانا تغريب في تغريب التهذيب والصندوق وير لا وهاد بابقاد لحدو كمي يahay ayo وا وامر بن مسلم ميكا لو يقن الجندي ومرواتي مسلم وغيره تغريب تديب كان ما حد لو له و وهان ام داوس كيسان قليماني اسمو دكو امباليدا يعني كيسان كو لقب لكن وخا ليدا مادخا سخويدا كو ام داوس كو خا موديد لكن طاووس النمد ولا لقب معناه انه قالوا اخو من اصحاب الرسول صلى الله عليه يقول له لكل شيء بقدر وين يعني قال طاووس اخو سحويله سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كل شيء بقدر وين حتى العجز والكس الله مرخه السحوي عجزك يا مرخه السحوي فردفعلها كيس وافردفعلها فر اول الكيس مرخه والعجز يعني تقديم وتاخير معناه روحك شفتي حتى العجز والكيس أو عجز ورهي اما كيس ورهي او الكيس والعجز, والعجز حديث رافي باب كل شيء بقدر بوك كان في القدر الله سبحانه وتعالى وحدثني ماري باي وروني عن زياد بن سعد بكوري عن عمرو بن دينار انه قال وحوري سميت وان مقلي عمرو ابن دينار الله سبحانه عن عمرو بن النار المكي ابو محمد الجملحي وثقه ثقت من رواه السته وقال لي لخلوا على عمر بن دينار انه قال وحون سمعت ومال عبد الله بن زبير يقول صلى في خطبته خطبه ديسي ان الله الا هو ايثق الا والله حنون كبيحا والفاتح والله اللوميه يعني قف دوني سقى اللوميه قف دوني سقى الله سبحانه وتعالى حنونيا حديثه هو مرسل وما بلغنا نقده وحدثني وحي ورني عن مالك انا عمي هذيرت بكوري اريلكو ابي سهيل باكو يدي سليده ابي سهيل بن مالك ابي سهيل باكو يدي سمدي عيسى نافع اللي ده مقوانش معامل المؤمنين عمر عبد العزيز فقال له وحي ما ارى ايوك ما سيب هذا ورتك في حول القدريهتك وقدريتها سانك سوي يا معناه ما خان كسوي يا بلاي سويب الله فقال وحي يري ما ارى ايوك في في حول القدريه فمرتوا حمل الراي يعني الراي وحويا ان تصط ام تستطيعهم الى كتابه توبته ان تستطيعهم الى كتابه توبته واصح وإلا هذيك له أرغطهم وحضبا نريع على سيف سيفي يعني سيفة تقول كي قوليسا فقال عمرو عبد العزيز وحولي وذلك ارغائي أريد الله افتحه السلاح قبويان إلا نقول كي قولي قال مالي وحولي وذلك ارغائي أريد الله ارغائي قوى السلاح فقال سيد دور عيسا ما ركتب ماركة لمن كاسواني من ماركة وحولي سلاح ماركة حديث كان شيئا نئس عند الترمذي وحولي ماركة سنفاني من أمة ليس hadiska asmaarka saxoweyaan wax lay qaadanay dahir qisa in ay gaalob yihiin baa lay qaadanayaan marka allahuu subhaan oo qaadii xiyaab isagu wuxuu sheegay marka saxoweyaan ee uu malik sagu wuxuu qabaa in marka saxoweyaan ahl murqas أ uu hadlay dad iyo firaar ka ma hadan marka laakiin sawu waa inuu waxa uu wadantiisa badeemaysaa simbe no weeydiyeeyay oo markaas xawriyaa wuu وبما زالت الجاهل بيته ما دام متاوليههم طبعا متاولين له ساسه اللهم صلو عليه الطلاب مرقس هويان عبد الله بن عمر هذا الكيسه مرقس هويان هذا الكيسه مرقس لا تخرا عنا انه قالسينه وهي اهتاهه مرقس قاضي عيال اسا هو خوري قدريه qaddariyada horeeyagu waxay qabaa sideedaba wax majmuujray qabaan ilaahil suuga kuwaas waa galasho majrulay laakiin qaddariyada dambaysta ah ee uu yahay on sida iyagu qabin ee wuxuu wax yar qay qaybiyo qadar khamsi qay qaybiya baajiray wuleya Allahu subhanahu لكن إذن منذ رحول الله أعلم أحدا وافق أهل الحديث على تكفيرهم هل قفوا فقه هذا كماذا؟ وهل الحديث قال لما لكوا وافقوا مجلبوا من المرقى هذا هو إجماع فقه هذا وإن الله قال يسيليهم لكن الحديثين بذن الله قال يسيليهم اللهم السلام عليهم مرقى من مفر ربنا قال يسيليهم لكن يجب أن تلمع إنا إلهي سبحانه وتعالى قفك رسولك تعليه حكم كيسك ورمه كورهما قال مرتدي ويا قلنا قيل لك توبخه تلو ديمه يقبال والله دين طيب كان الهي قعني كوره منك كل الهي وهو ما اوغى عكس غير المحاكمه قالوا جاهل با كذا والله مرتدي واسد الله سبحانه باب الجامع ما جاء بابكي كل من يباب ي جاء كل من باب الجامع كل من جاء كل من في اهل القدر قدر اليرى حدثني عن النار قال ابن زيدان عبد الله ندكو النعر لعبد الرحمن هرمز انا يروتان الرسول صلى على الله عليه وسلم قال وحر لا تسال مرقه تو قد ما ويديسو بلان با اختها ولا شيء الا فرة لتستفرغ ساي مرقه افرصته صحفتها خيرهيده يعني وحكى وحا لغى ودا si ay marka iyadu nasiibki u ragooni noqoto oo gabadha meesha uga saarto yero marxaas waxa weeyaan weediisalin wal tanki haa isku guursato ninka heer qale fa innaha fa innama allah waxa u sugnaaday ma qudid allah wixii loo qadaray xadiiska bukhari waxa ku soo xad wariyay fi kitab al qadar bukhari wa hadalkii dumarka waxa laba qaybood oo tiyota la siiqay qabo waxa kulooda a a ma ma dhici kartaa lawa dhacbad sida waxay isbaad madalan guursan waxa kuldhi markaa waxa way laba waamid in aad iyada furteen waana wa sharci waxa kale oo markaas jirtaa talafteedu iyadu markaas waxa weya la guursanaya marka qaylo badan oo kamid wax iska dhahay markaa nit heeraygada nit heeraygada wada waayee door khiragii door khiriba badan wuxuu wanti dhaliya tee soo hadhay laraagu u yaraay talaayira waxa la xusuusaa inaa marka laga tago ma ahan sideedaba sax ah in laga tago ma aha xikmadda loo bandeynayaa afarta xikmadda taasa kamida isla waayso waxa dadna u amaarik an yaziidul ziyaad yaziidul ziyaad nabiy ziyaad waa laba hadisimo oo taa kulay hadis muqoof iyo marka saxawaya mid kale oo muqoofa midii wakan ان شاء وخورد خاسخوي عن محمد بن كعبه القرضي قالوا وحور قالوا معاويه بن سفيان بوخورد وهو على المنبر المرخس وسارن الناس انه الله مانع وحدي كرام مجلة لما اعطى الله لا وحو بحيو ولا منع ود بحين كرام مجد لما منع الله لا سبحانه وتعالى وحديده ولا ينفهم فايس الجد كنتن ود صاحبك من لا حقس الجد وهنسنم يغنيمد كتيمدا يريد الله بخيرن بق في الاخره دوننا يفقهه في دين ود فايسيا با وفي الاخره دونا ثم قال معاويه awlaa kalimaatika almadhaayaga nabi rasuulillahi kan maqlay sallallahu alayhi wasallam ala hadhihi alawadi geedahani iyaga marqas waa geedahi maqamin barki labiga alayhi salatu wa salaam wa ana ahadithu asluki sunna fi sahihi bukhari bi kusuriyyah wa haddathani yahya ba'iy huwa rawi 'an marik الحمد يقال الله يقال إلا إلاه أنه بلغ يقال إلاه أنه, أنه كان يقال إلاه الحمد ما الله نبس الذي الله سوى خلق كل شيء شركسته كما ينبغي سلي حبان بله عبودك الذي alladhi allahu salaaya ajalushayun shayna una dib dhigiga dib dhigay shayga aso anahu ilahay dib u dhigay shayga الله dib u dhigay mandal dayo waqadaro ilahay waqadari hasbi marqaani kaafigay ka ugu filanay allah weya ilahay wa ka faaysaa ku filan sana allah ilahay u maqlaan mandaca qaska barya leysa owr khas waxa way loo jeedsada ma jirto wariyaha subhanahu wa ta'ala baridii soo xak dambeeyay ma jiruu waxa dadsanay aan mariga annahu balaqo waxa soo garanay kanu lahayo yuqalu kin lidda inna ahadan qaslan yam utuma dimanaya hatta yastaqmila rizqahu illaa arzaqi sawt amay sirto fa ajbilu fi tarabi tarab kawanaajiya oo si wanaagsan u idaahay wuxu bariya hadithkiisu waa marfuuca waxa soo saaday inuma waan ka soo dhawinaa waxaana hadii in marqas waxa wuyan waxa kala wadaa bi xmeejii saudi ibnu mas'ud aan umama sahaba badan ba hadiska wada isma marqas daqiiqooyin badan uu ka yimaada hadiskani oo daree qaar khaday xasan yihiin marqabana isku geegayo adna